وَإِن كَذُولَ يَسْتَفِزُّونَكَ أَنَّ الأَرْضَ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِن كَذُولَ يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ